الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أحطيناك الكوثر صل لي ربك وانحر صل لي ربك وانحر انشانك هو الأبتر صدق الله